بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الثاني او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان علي حكيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 لا كانوا به يستهزئون أَشَدَّ أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن, ليقولن خلقهن العزيز الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشغنا به أَشْرَبْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ تَسْتَوُوا على ظُورِهثَُّ تَذكُرُون عَمتَ رَبِّكُمْ إذَا سْتَوَيتُمْ عَلَيْ وَتَقُوا وَتَقُوسُ بَبحًا الذي سَخخَرَ لَنَا هذاذَا وَمَا كُنَّا لَغ مُقلين وَإَِّ إِلَ رَبِّنَ لَمُ